قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ لَنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ لَكُم عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُمْ عَلَى أَخِيهِمْ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ